مثل ما بنعرف بأن الوعاء المعرفي بحياة الأمم بيتشكل بالقراءة اللي فيها فرصة كبيرة للاطلاع على ثقافات والتجارب البشرية وعلى الرغم من أهميتها إلا أن الصورة المعهودة للمطالعة بأذهان الناس تراجعت لحد كبير يترش أسباب تراجع الاهتمام بالكتاب اللي بقي لسنوات طويلة خير جليس مستمعينا حلقة اليوم من سالب موجب حول تراجع القراءة وصداقة الكتاب بسر نرحب بضيوفي لليوم شاعر الأستاذ صباح عيسى يسعد أوقاتك وأ نعاد عليكي. كل عام وأنتم بخير. <تصفيق> أيضاً براحة بالآن يسِي ملاذ الشيخ عضو مؤسس ومسؤول بملتقى اقرأ معنا هلأ وسهلا فيكي؟ هلأ فيكي. من بعد غيبي ونعاد عليكي. كل عام وأنتم بلف خير. وأنتي بخير اليوم سالب موجب لكن للأسف واقع سالب أكثر ما هو موجب وبالمقابل القراءة حالي موجبة جداً خلينا نبدأ من. عنوان مجتمع يقرأ مجتمع يبني شعار أطلق لمعرض الكتاب الدولي بدمشق هذا العام وعرض فيه آلاف العناوين من مختلف التخصصات كانت غالبية من الإصدارات الحديثة رغم هيك كان في ملاحظات نقديه بالجملة من جهات مختلفة حتى من الناس نفسهم. شو السبب نحن اليوم أمام هالواقع سؤال فولتير من تعتقد سيقود العالم او الجنس البشري فقال الذين يعرفون كيف يقرأون الحقيقة نحن بواقع عم نتمنى نتلمس إيجابياته أكثر من سلبيات ولو إنه سالب وموجب تمنى الإضاءة يعني لحتى نكون عن بيروح هيك إيجابية ننطلق الحقيقة معرض الكتاب السنة كان فيه كتب متنوعة كان فيه إصدارات جميلة ولكن لكن هاي يعني لكل مواطن اللي بيحب القراءة نعم هي الحياة الأسعار العالية المرتفعة ما يعني نحن بوضع حرب وضع المواطن السوري بالأخص عم بتحارب بكل شيء وبثقافته بالدرجة الأولى فتروحي أنت بتتفرجي بتعجبي بالكتب بالأصدارات الجميلة بالترجمات العالمية يعني المواطن السوري شريحة كبيرة بعد الهجمة الشريسة للحرب الظلامية علينا كله هلا الكفاف اليومي هو يعني والقوت اليومي هو يهمه للمواطن صحيح صحيح لما بيروحوا يشوف هالأسعار المرتفعة تحقيقها عملت, عملت رد فعل سلبي وحتى الناس يعني ما بقى كنا من زمان يقول روحوا زوروا روحوا اشتروا كنا نروح نشوف يعني الشخص طالع معه عشرة كتب تماما جملة واحدة تماما هيدا السؤال أنا سألته لأكتر من حدا انو يا ترى شفتوا الناس يعني طالعا اللي معه كتاب أولا شيء صرنا <تصفيق> نروح نزور ما عد نقول روح وشوفه وزوره. <تصفيق> هذا بعتقد التقصير من وزارة الثقافة، من وزارة السياحة، من الط... يعني من عدة جهات، ما بعتقد نحنا نحن هلا بوقت كتير كتير ضروري تضافر جميع الجهود صحيح. مؤسساتية وعملانية على الأرض لحتى نحنا نتمسك، نحنا شعب خطأ هذه الجملة المتداولة عالميا حتى حصاءات اليونسكو وغيرها نحن ما بنؤمن فيها أبدا أنه نحن شعب لا يقرأ نحن شعب يعشق القراءة ويقرأ بقوة. ويقرأ بقوة وبشغف ان أتيحت الظروف المناسبة والإمكانيات اللي ممكن هي يعني نرتق فيها لأنه نحن بالفعل شعب يعشق القراءة كتير كلام جميل فعلا وهيك حطيت إيدك على الوجع بدنا ناخد رأيمة لاز بالفكرة هلا أنا مع 100% بهذا الموضوع وكتير بتأسف أنه معرض ما كتبت للأسد تحديدا يعني, يعني هو المعرض الأهم في نعتبره تبرو الأوحد بهذا المستوى يعني على مستوى سوريا أنه يكون رد فعل الزوار له بهذه الطريقة. طبعا هي حطت مثل ما بيقولوا يعني وضحت السبب الأساسي هلأ نحن المواطن عم يمر بيشكل بمستوى معيشة كتير منخفض قدرة الشرائية كتير انخفضت أهم الشيء يعني دور النشر والثقافي اللي حتى عم يكون إلى يلي لازم يكون صاحبة الدور الأول بتفعيل دور القراءة ويكون إلى دور بإيصال الكتاب لكل المواطن عم يكون إلى دور كتير سلبي اللي هو بأول بمحدودية عدد الكتب وارتفاعة فالمواطن لا عم يقدر يوصلوا الكتاب وإن وصلوا عم يكون كتير غالي طب ف... كلامك حلو لكن اليوم عم نشوف اقرأ معنا اليوم كملتقى بمحافظة طرطوس مبادرة شبابية رائعة وعم تضم شريحة كمان منوعة ورائعة ورائعين من مختلف المحافظات سورية حتى موجودين معكم. اليوم رغم عدم القدرة على الحصول على الكتاب الورقي عم تحاولوا مشكورين اليوم بالتأمين الكتاب الكتروني وإيصاله للناس. رح نحكي عن تجربتكم لكن طرحنا على الفيسبوك سؤال تفاعلي حتى نشوف شو رأي الناس بالقراءة أغلب الآراء كانت إيجابية حعلق إلهام قالت على باب البرلمان الألماني نقشت عبارة القارئ لا يهزم كم هي معبرة عن قوة المعرفة والقراءة وصحيح أن مواقع التواصل أخذت حيزا أكبر لكن يبقى للكتاب الورقي رونقه وأهم في الموضوع أن الأولاد يقلدون أهلهم وخصوصا الأم في الطفولة المبكرة يعني كلام يستحق أنه نتوقف عنده وجهت يبدو للأم وجهت للأهل فعلا اليوم دور الأهل ليش غايب كلام كتير دقيق وصحيح لأنه إذا أردت أن تنشئي جيل يقرأ يعني من طفول الأولى للطفل الطفل معجب بأبيه وأمه يعني بالبيت تقليد لما الأم بيشوف الكتاب جزء منه لما الأب بيقعد مثلا الطفل البيبي بأول سنواته بيبدأ يدرك ما حوله لذلك يشوف في أنه شيء اسمه كتاب بين إيدين والده أو والدته مثلا في مكتبي بالبيت أنا دائما بصر على أن المكتبي ليس زيني ليس زيني في المنزل وإنما مكان مقدس يعني مثل مدينة العجائب أنا دائما بقول لازم بكل مدرسي كون مكتبة المدرسي مثل صندوق العجائب للأطفال إنه يدخل الطفل عليها تلفته بالكتب بالألوان دي يعني هذا بيعطيه حافز إنه يحب هذا الشيء الجميل. يوم أمام شاعرة رائعة ما عم نعرف إن هي المصطلحات لا أكيد. تصوحك على الفكرة جميل جدا راح نتابع بحديثنا معكم بسالب موجب جب لكن بعض الفصل. <تصفيق> مستمعينا وما بدنا عتاب أكيد أبداً لكن لما منقول عطب بيكون على قد المحبة اليوم حكينا بفكرة أستاذي صباح ذكرتي كتير مهمة دور الأهل خليني أرجع لملازوة وملتقى اقرأ معنا هذا الملتقى الرائع شهادتنا فيه مجروحة لكن اشتغل فعلا على الأرض وكان لكم دور فعال وبناء بهذا المجال قمت بمهمة الأهل اليوم أنتوا بدعوة حتى الأطفال والمواهب الشابة بمبادرات شبابية أيضاً حكيتنا به هلا أنا بدي أقول أنه نحن عم نحاول طبعا وأكيد في كتير غيرنا مبادرات وفي نوادي قراءة نحن عم نحاول نرجع أنه تكون القراءة هي عادي يومية مثل الغذاء مثل الشراب مثل يعني ما في داعي أنه يعني لازم نوصل لوقت ما في داعي نذكر انه في قراءة وفي كتاب لازم هذا يكون عادي يومي مثل اي عادي اخرى طبعا نحنا بالملتقى عم نتناول جميع الشرائح المجتمعية والعمرية مثل الام لما بدها تحط كل يوم الصبح وجبة الغزاء لابنه متكاملة تماماً اه لازم اه تحط له غير وجبة الغزاء لازم شو وجبة الكتب اليوم اللي لازم يقريها حلو <تصفيق> مقترح <تصفيق> <تصفيق> جميل ايضاً <تصفيق> فنحن دائماً عم نكون على تواصل لازم بشكل دائم نذكر بوجود الكتاب من خلال نشاطات طبعا عم نحاول نطلع عن الشكل التقليدي للنشاطات الثقافية صراحة هذا الشيء اللي بيحتاجه شبابنا فنحن عم نحاول نأمنه بالملتقى لان لما بتقولي قراءة أول ما بيشعر الطفل أو الشاب بالملل بيكفيني, بيكفيني الدراسة بيكفيني كتب المدرسة فنحن عم نحاول نقربهم من الكتاب بصوروا أصدقاء الكتاب من خلال نشاطات نوعا ما تحسسهم بالمتعة بالق حلو كتير مم. كمان رح تابع بآراء اللي شاركوا رأيون عبد الهادي بيقول طبعا الكتاب ما كانت محفوظة بس في شيء يعني شيء عن شيء لفردا أنا بدي اقرأ رواية وأنا بمنتي ما أطوعه وما فيها هالدعامات بدي اضطر افتح نت لأقرأ طبعا وأنا كشاب بحاسل الانترنت هو الحل الوحيد لحل كل شيء حتى لما بدي ادرس بفتح النت بشوف محاضراتي هذا شب يبدو من شباب اليوم لكن عرج على قصة وأنا ذكرته بسؤال مباشر الفيس انه كنا نقول الكتاب خير جليس صرنا نقول الانترنت هو خير جليس اذا فعلا قدرنا نستفيد منه صح يعني اليوم بمبادرة اقرأ معنا في توجه للكتب الالكترونية طب اوكي ما عندك قدرة تشتري كتاب روح على الكتب الالكترونية يعني هاي النقطة شو رأيك لا عمليا لا بديل عن الكتاب الورقي م -م. في صلة انسانية وروحية بين الورق والانسان وكتاب هيك انت تلمسيه بيديك حتى الغلاف حتى صورة الغلاف تأثر فيكي تحس فيه أنت بتعرفي هذول الشخص والأبطال يعني تحس فيه صلة معينة بيناتهم الحقيقة مع غلاء, غلاء الكتب وعدم توفرها وصدر في اللي عم يعيشه البلد ومع التطور اللي نحنا أكيد ما رح نخبي الشمس بصبعاتنا ونقول لا نحنا بنى كتب ونحنا ما انترنت وعولم يعني الأمور اللي بيتناقش فيها كثير صار ضرورة وملحة لأنه واقع ملموس وكل شبابنا عميل جا يقوله الحقيقة هو بديل هو بديل جيد إذا أحسن استخدامه فبالتالي إيه أوكي أنا بنزل رواية أنا حابي أقرأ لأنه حتى يعني أدير أنا شجع أنا بالعكس أنا إذا يعني هذا من الشباب أوكي كتاب نزله بس أعرف شو عم يقرأ <تصفيق> أنا بحب أن يعني تترشد عملية هاي ال والكتب ولا مثل القراءة معنا مثلا بيطرحوا لك كتاب شهري بوجهوك هذا التوجيه ضروري جدا لجيل الشباب حلو. ليس كل كتاب يقرأ وليس كل كتاب هادف وبيعطيك عوالم ويعني ورؤى لكن وأحلام لكن يعني ما ممكن أطلع من كتاب بلا نتيجة أو بلا <تصفيق> <تصفيق> عبرة ما حتى لو كان كتاب طبعا وهذا ساي. طبعا بيرجع على القارئ ونودوجو مسألة فئة عمرية شديدة حساسية إذا أنتي ما وزهتية صح. بعدين لما بتصير عنده ركيزة وأسس معينة هو بيقدر ينتقي. بيختار. وحتى صح. الكتب المفص يعني شو بدك تقولي بتكون جدلية م -م. أو تحرض في شيء مختلف بيقدر يخوض فيها لأنه فيه عنده فيه صار فيه عنده خلفية. أساس معين إنه م -م. يركز عليه ويمشي. صح. يعني ردا على كلامك صديقنا علي بيقول ليس هناك مثل صداقة الكتاب بالنسبة لي كلما صفرت أوراقه كلما ازدادت هذه الصداقة قوى ودفء بالنسبة لي مكانته محفوظة وتزداد يوما عن يوم للأسف تراجع اقتناء الكتب بعد توفر الانترنت لكن يبقى الكتاب الملموس الصفحات ذو أهمية أكبر وأسعى جاهدا لاقتناء مجموعة خاصة ملاز <تصفيق> علاقتك بالورق والكتب الورقية باعتبار ذكرت الموضوع هلا بديك يعني يكون صريح <تصفيق> لا تقرأي ولا <ورق. تصفيق> هلا أنا المهم إني أقرأ يعني وصراحةً هو للأسف اللي تعودت على البدي أف أو الكتاب الإلكتروني يعني هلا بغض النظر إن كان كتاب ورقي أو كتاب إلكتروني دائما أنا إليه عالمي الخاص مع الكتاب أثناء القراءة <تصفيق> وبحس إنه كلمة صديق يعني هي أجمل تمثيل للكتاب لأنه فعلا لما أنتي بتسكري آخر صفحة من الكتاب صدقاً بتحسي بحزن انك فارقتي صديق انه خلصت الرحلة خلصت الرحله وخلصنا المشوار سوا وهلا خلص ما عاد يمكن في بقى هالتواصل فكانت هي أجم يعني اجمل تعبيله الكتاب فعلا هو اجمل صديق فينا نعتبر حتى هذا الصديق هو كتجربة لانه نحنا منعيش دور البطل احيانا مفوت بصفحات ومفوت بين الكلمات منعيش الدور ومنختار الشخصية اللي بتناسبنا او بتشبهنا وبنتقمصها تماما اثناء رحلة القراءة وهذا الجمال بالموضوع ايضا احدى الاراء لا بتقول شكرا على الموضوع المهم الانترنت أصبح جليس بعصرنا لكن أكيد مو خير جليس أما الكتاب فهو خير جليس وخير أنيس وخير معلم ما كانتوا بتظل محفوظة لكن عند فئة محددة من الناس بمجتمعنا بظن قليلة. ذكرتي فكرة عن موضوع أهمية دور الأهل. خلينا هيك نذكر كمقترح برأيكم أنتوا اليوم ذكرت ما لاز لازم يكون وجب غزائية <تصحيح. تصحيح>. دسمة صح التعبير صحيح. يعني مفيدة مثل أي وجبة أخرى. اليوم يعني أستاذي صباح كشاعرة شو مطلوب فعلا من الأهل خلينا نعطي أفكار ممكن نحنا ربما ما تخطر على البال لأنه اليوم نشوف ست البيت اللي بيكون بتكون موظفة وبيكون عنده أشغال ومسؤوليات وعدة أطفال وأولاد بأعمارهم المختلفة ومشاكلهم يعني هي صعب عليا حتى أنا كيف بدي أعدهم ليقروا فهون نحنا شو ممكن نعمل يعني بداية يعني يعني ممكن نقول أسهل طريقة أنه ممكن أولا باقتناء المجلات صحف الأطفال والمجلات المصورة. شد الطفل بالصور بالتلوين، بالتلويين بالمنقرونه بقصة معينة مثلا، وبسهولة مع التدرج العمر هاي مشكلة الأم والأب هذا يعني برعاية معينة كل مرحلة عمرية إلا ما يناسبه أنا بعتقد بتمنى يعني على كل الأهل هل عنا كتير موضة تارجي إنه بينجح صف سادس سابع بابا بقول لك موبايل هدية انت نجاح ليش ما تكون هدية أنا برأيي لا تأخير استخدام الأطفال للموبايل بإيديهم إلى مرحلة قد ما قدروا الأهل يأخروا بيكون منيح هذا الوقت اللي الطفل عما يقضي على الإنترنت والألعاب وقد ما قلتي عم يستفيد أو كذا هذا الوقت بتعطيه إنه في عنده فراغ معين ممكن تمرري له قصة مصورة ممكن تمرري له رواية صغيرة حكمة معينة كمان التلفزيون نفس الشي نقلل ساعات استخدامه او متابعة الطفل قلوم بنعطي مساحة معينة صحيح. بقى هون الاهل وزكاءون وقدرتن ان هن هالطفل هذا يقنعوه او يقدروا ياخذ بيده لانه مسؤولية كبيرة الحقيقة انك تنشئ طفل يحب القراعة صحيح واليوم ليش ما تكون مثلا منقول دائما اهديتنا يعني اليوم عيد ميلاد الفيئة اهدية اه رواية لكن فيها فائدة بس نعوض بعض على هي وتصير عادية يعني اليوم حتى انا عم بذكر اقرأ معنا لانه هي مبادرة ناجحة وفعالة بس من هيدا الباب اليوم حتى لما عم بيكون عندهم فيلم سينما ايضا يحوي قصة مفيدة وهادفة ممثلة عن رواية عالمية ايضا هذا الشيء كمان حلو خلينا ايضا نذكر ما رح نلحق الكل لكن مشان ما يزعلوا منا أصدقاءنا جواد بيقول صديق في غربتي وعزلتي في حزني وفرح يشاركني همومي ومنه أستقي في أوقات الجفاف الأنسوي. هو الدواء لكل داء نفسي يعني حدد لكل ده نفسي شرط أن نختار الدواء الصحيح لكل مرض هذا كتاب رفيق وحدتي ليس أجمل من قراءة كتاب والسفر في بحاره وليس هناك ما يغني عن الكتاب لكن للأسف قل من الناس يهتمون به يعني رجعنا عم نحط إيدنا على الوجع علما أنه مثل ما ذكرنا بالبداية هذه سلبيات الموضوع لكن في إيجابية بالمقابل يعني ما بنقدر ننكر نرجع لمعرض الكتاب يعني اليوم كمان جميل إنه هالمبادرة مستمرة رغم الحرب لهيك نحن حزينين إنه ما قدرت تاخد حقها الصح طيب حصة المطالعة بالمدرسة رأيك راح أخذ رأيكم أنتو الاثنين يعني سابقا كنا نستعير كتاب من المدرسة أو حتى حصة المطالعة نقعد ناخد كتاب من مكتبة المدرسة ونقرأ اليوم مغيبة تماما وبعتقد في تقصير بهذا الموضوع تقصير ويعني نلام عليه كل آياتنا يعني نحنا وزارة التعليم وزارة التربية في أطفال ناشئة هدول يعني بس بغض النظر عن أي ظروف محيطة هن الاهتمام الأول بالتالي حصة مطالعة زيارة مكتبات عامة تكليف كنا نكلف بموضوع معين نروح على المركز الثقافي نفتح المراجع او حتى نجيب نجيب موضوع يليق فينا ويرضي الاستاذ <تصفيق> حاليا المدرس أو علاقة يعني في كتير جدليات صارت واشكاليات حقيقة بعلاقة المدرس بالطفل مناهج حتى طبيعة المناهج اللي عم تاخد الوقت تلقين وبصعوبة ما في هامش ولا حيز انه تعطي مساحلة تحفيز الفكري عند هالطفل انه يبدع او يعطيك شيء جديد في أطر معينة ما عم نقدر نطلع منها هي الحقيقة اشكالية المدرسة الدور الاهم رديف الحقيقي للبيت هو المدرسة اذا ما في تعاون بيناتهم ترى مشكلة لانه في, في اخطاء الحقيقة بال بالممارسة عم نلمسها نمس اليد فأتحس الجيل بحاجة إيه؟ الكتاب المدرسي شيء والمطالعة وحب القراءة والتحريض عليها بقلب المدرسي شيء مكمل على المناهز حقيقة. صحيح يعني اليوم وخصوصا انه القراءة كالرياضة اليوم ملاز كمان شو بتقولي بهذا الإطار؟ هلا بدي يقول يمكن هاي الأول مرة بحكي عنا انه نحن حاولنا ندخل للمدارس نرجع نشط حصة المطالعة ونعمل نشاطات ولكن وجهتنا للأسف عق يعني عقبات وعقبات دون أسباب ومبررات يعني طبعا هذا عمل تطوعي منا بطرح أفكار جديدة لحصة المطالعة ولكن للأسف ما أين التحفيز ولا التعاون الكافي طبعا أنا بحكي من باب إني مدرسي كمان وأنا كتير حريصة على هذا الشيء بس ما كان التعاون كافي معنا فما يعني ما صار إنه نحنا نحن كفي بنشاطاتنا ولكن هذا الموضوع ما زال قائم وبنا نرجع نحاول فيه مع وزارة التربية يعني ما بعرف وإن شاء الله نلاقي هيك تعاون كافي ولكن حصة المطالعة هي أهم من أي حصة أخرى أي حصة تعليمية يعني لازم تكون شيء أساسي وليس شيء مكمل شيء أساسي بال بالمدرسة للطالب طبعاً. حتى المكتبة يعني ما بعرفش في يعني حتى نحنا كان في فكرة ببالنا إنه نطبقها هي نصير تعاون بين وزارة الثقافة وزاره التربية لرفض مكتبات وزارة التربية بالكتب اللازمة. لكن للأسف لما تطرح هيك فكرة بيحسون انه إنه هلا مو وقته او هاي شيء ثانوي او شيء صعب وهلا مو وقته. فمحاولة ما رح توقف واكيد نحن مصرين على هذا الموضوع. لكن هي أول مرة أنا بحكي فيه. جميل إصبع الله كأنه يصب في خدمة هذا المجتمع يعني كان أبنائنا شباب وصبايا صغار وكبار فهذا أمر <تصفيق> كتير مهم يعني أستاذتي صباح اليوم. ملتقى اقرأ معنا هي المبادرة الشبابية يعني اليوم في دور كتير مهم لهذه المبادرات بس نحنا للأسف ليش ننطر ليكون في مبادرة لترجعنا لهذا الكتاب لهيك بنرجع منقول الكل معني والكل مسؤول تماما ملتقى اقرأ معنا مشكورين جدا هي على الحقيقة خطوة رائدة بمجال العمل المدني نحنا ثقافة المجتمع المدني والنشاطات المدنية نحنا شعب يعني بلدنا يفتقر لهي الثقافة فمشكورين جدا رائعين جدا كل جهودهم رائعة لأنه عم يحاولوا بشتة الوسائل أنهم يلتقطوا الجمال أينما وجد الحقيقة ويشجعوا شباب في قاعد عمرية طفولة تحسي برامجهم عروضهم السينمائية كلها لخدمة يعني للارتقاء بالشاب الشاب السوري لهذا الجيل القادم نحن نقدر هذا الشيء الظلام لعشناه هالوجع اللي كلياتنا عايشينه في لازم نتمسك بشعاع النور اللي هو العلم والتراع نحنا بحاجة جدا لهيك مبادرات ولكن لا تغني عن دور الوزارات ويعني الجهات الرسمية المسؤولة اللي هي الحقيقة يفترض تكون الداعم الأول والهو هي يعني على عاتقها هذا الهم الكبير هم تنشئة الأجيال واللي يعني مثل ما البرامج مثل ما يعني الكتب المدرسية بتكون مهمة لازم رديف إليه ومقابل يكون الجانب الثاني الجانب الفكري مثل ما نغزي الطفل ومثل ما قالية ملاز نعطيه وجبة دسمة بده وجبة فكرية دسمة لحتى نحن نضمن تنشئ عقول سليمة وبتحب الحياة وتعطينا الجماعة أكيد وهيك منساهم برفع سوية الوعي نحن دا نشكركم في ختام حلقتنا اليوم نتمنى واقع القراءة يتبدل حاله لأفضل حال كما نستحق نحن فعلا السوريين بتشكركم دي ضيوفنا اليوم شاعر الأستاذة صباح عيسى شكرا لإلك شكرا الحمد كثير أكثر الشكر للآنسة ملاز الشيخ عضو مؤسس ومسؤول بملتقى اقرأ معنا شكرا لإلك وتحية لا اقرأ مشكورة. معنا مشكورة شكر كبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة كنت معكم من طرطوس أنا يوسف شكر أيضا لفريق العمل اللي رفعنا لليوم. على الصوت ميس سليمان رد هاتفي في ميساء سلمان هندسي إذا عيا يوسف وبالإخراج سيبس سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو موج بالدقيقة إلى اللقاء. يمكنكم الاستماع